و ن ق ل ب ه م ذ ا ت ا ل ي ي م ن وذات ا ل ش م ا ل و ك ل ب ه م باسط ذ ر ا ع ه ب ا ل و ص ي د لو ه ط ل ع ت ع ل ي ه م ل و ل ي ت م ن ه م فرارا و ن ا ج ت م ن ه م ر ع ب ا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 قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ث ل ا ث ة رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة س ا د س كلبهم رجما بن غيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم ك ل ب ه م قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا ت موسوعه النابلسي منهم للعلوم ا ل ذلك غ د ا إ ل ا أ م ي ش ه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 o h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 وهو ظالم لنفسه ظالم قال ما وما أبدا ا أظن أن أظن تبيد هذه له س ا قائما خيرا ع ة ولئن م إلى لأجدن ن رددت ربي ا منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من ن ط س و ا ك ر ج ل ا ل ك ن هو ا ب ل أشرك ب ي و للعلوم و ت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا الاسلاميه إن و فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من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 وهي ا و ي س و ع ه ا و و ي ق ل يا ي ل ت ن ي لم أشرك ب ل س ي أحدا و ل م تكن ل ه ينصرونه فئة من دون ا ل ل ه و م ا كان منتصرا هناك ل ا س ل ا ل ح ق هو خ ي ه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 ل ا ض ي ل ه ذ ا ا ل ك ت ا ب لا ي غ ا د ل م ا ل ه ذ ا ا ل ك ت ا ب ل ا ي ص غ ي ر موسوعه ل إلا ا كبيرة ا ووجدوا ما م ع ل و ا حاضرا و ل ا ي ظ ل م ما ربك أحدا ووجدوا ع م ل و ا حاضرا ولا ل ي ظ م ربك أ ح د الاسلاميه ق ن للملائكة ا ج د و ا د د م ف س ج و إلا إبليس كان ن الجن عن ففسق أمر ر و ذ ر ي ت ه الهدى شركه دعويه م عدو ب ح ي ه ذات مضمون ب د ل ا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 ح ض ولقد ا ا به ح واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن آياتي بآيات عنها ما ذكر أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض ربه ونسي ق م ت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقارا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ اذا أبدا وربها الغفور لو ب ابدا لعجل العزوى بل ل ه موسوعه النابلسي ل ل ن ا ه م ل م ا ظ ل م و ا و ج ع ل ا ل م ه ل ك ه م موعدا وان قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا قال ارايت اذ اوينا الصخرة فإني نسيت الحوت و م ا أ ن س و ع ه إ ل النابلسي ا ش ي ط ا أن واتخذ ل ل ع ج ب ا ا ق ل ذلك م ا ك ن ا نبغ فارتد ع ل ى ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا من آ ت ي ن ا ه رحمة من ن ن ع د ا و ع ل م ن ا ه من ل ن الله الحسنى ل تعلمني م ع صبرا و س ر ع ه النابلسي ت للعلوم الاسلاميه ا أ م ر ا ق الله ف الحسنى فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أقلت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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدنهما ربهما خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما, صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم لغلامين يتيمين المدينة تحتهم لهما الجدار فكان صالحا يبلغ ربك في كنز لفضيله الدكتور م ح م ن راتب ب ك و م ف ع ل ه عن أ م ذ ل ك تأويل م ا لم ت س ت ع ع ل ي ه صبراً و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في ا ل أ ر ض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها ت غ ر و في عين حميه ووجد عندها قوما قلنا القرنين قال ظل أن أن يا ذا إما أن وإما أن تتخذ فيهم حسنا فيهم أما من تعذب تتخذ فسوف شركه الهدى شركه دعويه غير وعمل ربحيه ذات الحسنا وسنقول مضمون ا ج ت م أ ا ع سببا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 فاذا م ج ا ر و و م ع ا ربي جعله زكاه ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله ن ك ا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و ن ف ق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم, يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب َََِ الذين ََِّ كفروا ََُ ان يتخذوا ََ عبادي َِِ من ِْ دوني َُِ و ْ ل ِ ي َ ا ء ِ ن َّ ا َ ع ْ ت َ د ن َ ا جهنم ََََّ للكافرين ََِِ نزلا ًُُ قل ُْ هل َْ ننبئكم ُِّْ ب ِ ا ل ْ أ َ خ ْ س َ ر ِ ي ن َ ع ْ م َ ا ل ا الذين ََِّ ضل َّ سعيهم َُُِْ في ِ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة ِ الدنيا َُّْ وهم َُْ يحسبون َََُْ أ َ ن ه م يحسنون صنعا ر اسماء ه فحبطت الله م يوم ا ل ق ي ا م ة و ز ن ا ذلك ج ز ى ب م ا ك ف ر و ا واتخذوا آياتي و ر س و ي ه ز و ا إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا كانت ت ل ه م ج ن ا ت ا ل ف ر د و س ن ز ل ا خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ل ل ك موسوعه ا البحر قبل أن تنفد كلمات ت تنفد ربي ربي قبل لنفد أن جئنا النابلسي إ م أنا ش ر م ث ك و ح ى إ ل ي أنما إ ل ه ك م إ ل ه و ا ح د ف م ن ك ا ن يرجو ل ا ربه س ل ي ع ع م م ل ل ا صالحا ولا ي ش ر ر ك بعبادة ب ه أحدا